بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفا وسلام على عباد الذين الصفا لا سيما عبد المصطفى وآل المستقبلين الشرفة أما بعده فإن أضف الحديث كتاب الله واحتمى هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى نمور محدداتها وكل محددات بضعة وكل بضعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعده فالدعوة طبعا في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصر يعني حددت موقفها بوضوح في عدم المشاركة في المظاهرات لكننا لم نقل بعدم تواز المشاركة نحن نعبر عن الموقف الجماعي الذي ينشأ عن التشاور بين الشروف الأصابق لكننا نقول بأن من يشارك فهو آتم أو أنه ضمن ضل ضلانة وبين ونحن ذلك هذا هو المنطف الدعوة ككيان أما الأفراد فيسعوا الأفراد ما لا يسعوا الجماع كما تعرفون في الحديث إيه أبي جندل وأبي بصير، لكن ليس عيبا فينا أننا بشر، لكن حقيقتنا، لكن حقيقتنا أننا بشر، والبشر لا يعلمون الغيب، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لو كنت أعلم الغيب لست من الخير وما مسني السوء فنحن وقعنا أننا بشر قدرتنا محدودة لا نعلم الغيب. نحاول أن نجتهد أن نتشاور أن نتنصح لنصيبه يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى في كل موقف أما أن نقطع بأن المستخبل فيه كذا وكذا فبالتالي لابد أن نفعل كذا نحن نحاول بصفتنا البشرية لأننا جعلنا نغيب أن نصيب ما يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يوجبه علينا في كل ظرف من الظروف هذا فيما يتعلق بالغرب والاختلاط الأمور الذي يحدث في هذه يعني الأيام طبعا هي أوضاع ما كنا نتوقع أصلا أن تحصل والفتن تترم وراء بعضها يرقف بعضها بعضها وهذا ابتلاء من أنواع الابتلاءات التي يمتحن الله سبحانه وتعالى بها عباده ويكلف العبادات سواء العباد سواء في السراء أو الدراء بشيء واحد فقط أنا وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في السرع وفي الضرع فينبغي أن يكون قصدنا أو قصدنا أن نتحرى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحقق الخير وأقصى ما يستطيع من المصالح ودفع أقصى ما يستطيع من المضار وكما تعلمون أن من خصائص الفتن أنها تشبه مقبلة وتبين مضبرة والفتلة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدرت عرفها كل جاهل فنحن مشر ونجتهد بقدر استطاعتنا أن نتحضر ما يرضي الله سبحانه وتعالى أما المواقف الثابتة والتي لا تزحزح عنها إطلاقا في فغاية الوضوح ناسنا الآن فقط نتكلم عن تمسكنا بتطبيق شرع الله وعن أن طريق الإصلاح في هذه الأمة هو يبدأ بالرجوع إلى كتاب الله وإلى في رسول الله صدع صدع هناك ثوابت لا يعني أي سلفين على الإطلاق الذي ينبغي أن نهتم به وننتفت إليه هو أن في هذه مثل هذه الظروف تنصرف الهمم إلى إدمان مطلعة الأخبار وسماع الإذاعات قراءة الغرائد أو متابعة الفرائيات أو تداول القيل والقال وكثير من القيل والقال يكون لا أصدره وتكون عبارة عن شائعات والنفس تميل إلى تصديق أي خبر فيه نيل من خصمها وبالتالي حتى الخصم ينبغي أن لا تحكي إلا ما, ما أنت متهكر ومتثبت من الخبر فأيأيوا الذين أأملوا إن جاءكم فاتفكم بنبأ فاتبينوا فلابد من التثبت ولابد من التبين والتحري لأن لا يكلم الإنسان وهو لا أشهر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كاذبا أن يحدث في كل ما يسمع فليس كل ما تسمع حتى لو كان فيه مصلحة لك أو لدعوتك أو فيه نيل ونكاية بخصوم الدعوة لابد أن تحرر الصدق في كل ما يقال وما يحكى ومن ذلك أيضا أن الشائعات هي أحد الأسلحة التي تستعمل في الإرجاف وفي تفريق الصفوف وفي تشتيت انتباه يعني الناس يعني من أن نتواصل لمعا بأقوى ما ينبغي أن نستمسك به في هذه المحنة، ألا وهو الفداء إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حذر أمر فداء إلى الصلاة. فما هو كين الفداء؟ فداء يعني هو وهي والحرص الحقيقي، والاستعير بالصبر والصلاة. نحول هذا الأمر من الكلام النظري إلى واقع عملي ونجي الله سبحانه وتعالى، ونستعين به في دفع هذا البلاء عن الأمة الإسلامية. لأن مصر لشك هي مستهدفة ومن زمن بعيد المستهدفة لأن مصر في الحقيقة هي قلب العالم الإسلامي قلب إذا أصيب هذا القلب أو طعن فأوضاع مصر تنعكس على كل العالم الإسلامي بلا نقاش وبيلا شك في ذلك نحن إن نستطع الحصول على الخير كله المحف الصافي من الشوائب فنجتهي في تحصيل ما أمكن من الخير والمصلحة والدرء ودفع ما أمكن من الشر الحسن بصداعتنا وقضاء الله الله نافذ في كل الأحوال فيبغي السلاح الأقوى الآن والبداية الصحيحة أننا جميعا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى يعني توبة جماعية كي يدفع عنا هذا البلاء إلا قوم يونس لما أمنوا تجفنا عنهم علامة كذير في الحياة الدنيا فهذا البلاء لابد له من توبة جماعية لا نغرق في طوفان الاخبار والأحداث والتحليلات ونتلهى عن واجب الوقت الذي هو ان نلون براءة الذمة على ونتحصل به ونعود اليه عز وجل نكثر الدعاء بصدق للمسلمين جميعا و يعني آه اهلنا في مصر ان يدفع الله عنا هذا الكرب وهذا البلاء على آه خير آه أيضا يعني لابد من التكامل يعني شك المسيو المسيون معروفون بالشهامة وبالنخوة وبالحس الأعطف العالي جدا وهذا ترونهم في الشباب الذي كنا من قبل نقول الشباب ضعف والشباب كذا والشباب هائم على وجهه ورخيه لكن عند المحن أنتم ترون يعني كيف حالنا في الشباب المتين من الله فنسعى بالنسبة تعالى إن شاء الله تكون يعني محن وتمر على خير نحن نعرف تماما أين نقف نعرف تماماً ما الذي نريده ونجتهد في إصابة ما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه الظهور فالتوبة الجماعية استكثرة للصفار اجتهدوا بما يغفر الناس عنه لأن كما يتضاعف ثواب ذكر في السوق وثواب العبادة في شهر شعبان الذي يغفر الناس عنه لأنه هو ينراجع في رمضان فكذلك أيضاً في وقت الغفلة الناس يذهلون ويستهلكون في متابعة الأخبار والقيل والقال والأحداث وفلان عمل إيه والاتصالون ببعض ثم يتلهون عن أهم واجبات هذا الوقت هو الافتساق بجناب الله سبحانه وتعالى والفداء عليه والدعاء والجواء الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب عن هذه الأمة لا تحتقر الدعاء العام الذي يشمل المسلمين أجمعين لا تكن أنانيا وتقتصر على دعاء نفسك لكن الدعاء العام هذا الدعاء من أعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة فخدائم الله لا تنفذ وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا دعوت لكل المسلمين تنال هو الإحسان لكل المسلمين فكيف نذهب في مثل هذا فهذا سبب فعال وسبب عظيم جدا ولولا أنه سبب لما رغب الله عز وجل فيه وحدثنا يعني عليه فالدعوة الجماعية من كل دنوب العزم على الاستقامة الاجتهاد في الاقتراب من الله سبحانه وتعالى الثبات كما يعني جاء في الحديث ألا يا عباد الله فثبتوا الناس على قاعة الله عز وجل أيضا من الأمور المهمة جدا موضوع التكافل التكافل بين الناس يعني كل من يستطيع أن يفعل شيئاً فليفعل تفقد جيرانك، تفقد جارك هل عنده الخبز متاخن أم لا لأن منتبع بعض الناس شخص عجوز شخص ضعيف ما يتطيع أن ولا أن في الضمور وكانا لا يبغي أن يتلحن إنسانه بنفسه ولكن هنا يظهر أعمية خلق الإطار ويغفرون على أنفسهم ولو كان لهم صنصة فمن ينقى شبح نفسي فهو لا يجرون مفلحون فعملية تتجعان إيه؟ حط انتفقد انسان جيرانه ان كانوا محتاجين الى طعام محتاجين الى ادوية حف يعني كل من يستطيع ان يوصل الخير الى الناس او يحليهم على يعني ان يؤدي هذا الوجه فوضوع التكافل في متى هذه الظروف ونسأل الله سبحانه وتعالى عفية الجماعي المسلمين اذا طالت هذه الظروف فربما تحصل محنة اشد اذن في الاطعام والادوية وهذه الاشياء فيعني لا يهتملنا الانسان فقط بنفسه ولكن يتكافل مع جيرانه ومع إخوته ويحسن ليهم ويؤثرهم على نفسه. لا أريد أن أكرر أكثر من هذا عليكم، ولكن يعني أنا أوصي الأخوة الحقيقي في كتاب قصير جدا اسمه بصائر في فتن. كنت تكلمت عنه أو ما حطه لسلوك المؤمن وقت الفتن. أرجو يعني من صفا أن يستفيد منه. إن شاء الله قد يكون هذا وقته. أقول قول هذا. استغفر الله لي ولكم. سبحانك الله ربنا. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي إسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.